وَإِنَّ رَبَّكَ نُرَاحِمُ فَتَّبِعُوهُ وَأَطِعُوا أَمْرِي قَالُوا إِنَّ نَبَرَحَ عَلَيْكَ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا نَعْكُد إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَا تَتَّبِعَانِ عِطَاءَ خَيْثَ أَمْرِي قَالَ يَا نَعَم ببحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بطولي قال فما خطبك يا سامري قال قبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك مغيدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عليك كفاً لنحرقنه ثم ننسفنه في اليم من الشام انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وذا كل شيء علم